Allahumma salli salatan kamilatan wasallim salaman taman ala sayyidina muhammadin illazi تنحلو به العقاد وتنفرجو به الكراب وتقضى به الحوائج وتنالو به الرغائج وحسن القواتم ويستسقى الغمام بإواجه الكاريم وعلى Wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin Wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak Allahumma salli salataan kamilataan Wasallim salaman tamman ala حمدين للذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن القواتيم ويستسقى الغمام بواجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس ونفس بعدده كل معلوم لك اللهم صلي صلاة تاملا وتسلم سلاما تنما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وَحُسْنُ الْقَوَاتِمِ وَيُسْتَسْقَى الْغَامِمُ بِوَاجِهِ الْكَرِيمِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ فِي كُلِّ لَمْحَةٍ وَنَفَسٍ وَنَفَسٍ بِعَدَادِ كُلِّ مَا